Why <laughs> أَوَلَمْ كُنَّا آبَاءَ لا لَّا شيئا ولا وَلَا ومثل الذين كفروا كمثل الذين enn yekû bimâ lâ يا <تصفيق> فَمَنِ ابْتُرَ غَيْرَ باغ وَلَا عَدِيمٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِن ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في لاه يوم القيامة ولا يزكّذهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا ضلالاً فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين telifu fil kitabi